بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أُمَّ القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 وَإِنَّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أَهْوَاءَهُمْ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بينكم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 116. ويشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 117. بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محين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 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا كَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ غُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّ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 وترى الظالمين لما الْعَذَابَ العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي